بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام امين الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الختاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والعنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ند انتقام ان الغر ها لا يقوى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصور لكم الأرहान كيف يشاء لها إله إلا هو العزيز الحكيم وَلِّيَ آنَ لَ عَلَيْكَ كِتَابٌ مِنْهُ وَيَأْتُهُمْ مُحْكَمَاتٌ هُمْ أُمُ الْكِتَابِ وَأَكْثَرُ مُتَشَابِهًا اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالابْتِغَاءِ الْعِزَّةِ أَسْتَغْفِرُ لَهُ وَمَا يَعْلَمُ كَأُمِّهِ إِلَّا اللَّهُ وارتقون في العلم يقولون لا من نبه كل من عن ذنبنا وما يذكرنا إلا اولوا الالباب ربنا لا تلق قلوبنا بعد ان هديتنا وفرجنا من لذ ذكر رحمت ان لك ا كن وحاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد إِنَّ اللَّيْلَ يَغْشَىٰ وَالنَّهَارَ مُبِينٌ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ وَأَغْلَظُهُمْ أَرْوَاحُهُمْ وَلَا اللَّهُ يُنَزِّلُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ لَاهُونَ ۚ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ يَكْذِبُونَ بِآيَاتِنَا فَرَضَاهُمُ اللَّهُ بِظُلُمَاتٍ وَبِئْرٍ وَفَوْقَ حَوَّافٍ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ نَبَؤُكُمْ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَرَسُولًا لَكُمْ مَا يَسُوفِ فئتين الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُنْصُرَاكَ فِي هَتْمٍ يَعْلَمُهُم مِّثْلَهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ وَأَنَا بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك العبرة لعمل الأبصار دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقاطرة من البنب والفضة والخيل المسومة والأمعام والحر هالك متاعن حياه الدنيا والله ان بده حسن المقام كل اغنى النفس بكل من لالف لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَإِذَنْ بِغَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَا نَسِينَا بِاللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصادقين والصادقين والقانتين والمن في الغيب والمستغفرين بالاصحاب تَجَهَّدَ اللَّهُ أَمَّنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَمَلائِكَتِهِ وَقُلُ الْعَرْقَائِمَ ذِي الْقَصْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ آمَنْتُمْ كَفَقَلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَ فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ اِنْ نَسْلَمُوا فَقَدِ اسْتَبَنَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا وَاللَّهُ رَصِينٌ بِالْعِذَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ كُلَّهُمْ يَظْلِمُونَ نَفْسَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَمْسَسْكَ بِهِمْ فَلاَ تُطِعْهُمْ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ألم ترين الذين لهم رسول يقضا من الكتاب يدعوا إلى تساب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس من نار إلا أياما محدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِن سَأَلْنَا جَمْعًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ رَبِّكَ وَفِيَهُ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 لا خُلْقَ لَهُ قَدِيرٌ يُورِجُ اللَّيْلَ فِيهِ وَالنَّهَارَ فِيهِ وَيُسْرِجُ النَّهَارَ, النهار فِيهِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وترزق من تشاء بغير حساب لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء هندون المؤمنين وَمَا هِيَ يَصْلَىٰكَ فَلَيْسَ بِاللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَشْتَاقُوا مِنْهُمْ تَقَاص ۚ وَيُحَرِّضُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصِيرٌ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 يَوْمَ تَرَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ إِلَّا تَعْرِضُ لَهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَنْ دَاعٍ دَاعِيًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ صَفَّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ <دريقة> بعضها من <بعض> والله ಬುಲಿ عليم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 فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا فَاصْوِرْهَا فَأَصْوَرَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ النَّجْرُ كَالْغُرُّ فِ وَإِذِ اسْمَعَتْ مِنْهُمْ نِدَاءً أَن يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ سَتَقْبَلُ رَبُّنَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا قل لما دخل علينا بكري المحراب وجد عن تناري اخ قال يا مريم ان انك يا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا عبا قال ربها بني ملة كذرية طيبة إنك سبيع الدعاء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 نُصَارِفُ بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَثَنِينًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ رَبِّي لَنَا يَكُونُ لِي غُلَمًا وَقَدْ بَلَغَنَا الْكِبَرَ وَأَنَا آخِرُ وان كذلك الله يصال ما يشاء وانا ربي جعل لي آية قال ايسفك ان لا تسلم من فلا تسلم يا من الا ربك ಸಿ ಪರ ಸ್ಪರ ಸ್ಪಾರಿಸ يا مريم قم وتني عرض بك وسجدي و سلام راكعين ذلك من انباء الغيب انه يروح اليهني وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِلَّا الْقَوْلَ قَالُوا مَنْ يُدْخِلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِلَّا يَخْضُضُونَ ارقرت الملائكه يا مولى مئن الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح ولي سبب نضيا وجهها وجهها في الدنيا والاخره من المقربين ويكلم الناس في المهز وتهلا ومن الصالحين قالت رب أن لا يكونني ولد ولم يرسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنِ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدِ اسْتَخَفُّ بِكُمْ ۚ يَا لَسُمْنَ الرَّبِّ بِكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفق فيه فيكون ضيرا بإذن الله وأبرر الأسمى والأمر صار حي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تذكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من السهرات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إِنَّ اللَّهَ عَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا خِرَاكُمْ مُفْتَقِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفَّرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قلنا الحوار اليون نحن انصار الله يا من نادى بالله واشهد باننا مسلمون ربنا من ما بلاك وركنا واتبعنا الرسول فكتب بما مع الشالين وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ تَرَفْعُ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُنْذِرَكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا جَاعِلِينَ لِلَّهِ كَأْنَادَةٍ لَّمْ يَتَّخِذُوا كَطَالِقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 والله لا يحب الظالمين ذلك فرج عليكم من الآيات والذكر الحكيم إن مثلا نساء عند الله فمثل آدم خلقه من تراد أنتم قال له قل فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين <أم> فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فقل ಕಮೀಲ್ಲಾಯಿ ಸಕುಲ್ ಸಕುಲ್ ಸೌನಿ ಸ್ವ وَأَنفُسُكُمْ وَأَنَ الْفَلَ وَأَنفُسُكُمْ ثُمَّ لَنَتَمِ الْفَنَجَ عَلَنَاكَ اللهُ عَلَا الْمَالِكِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ قُلْ هُوَ مِنَ إِلَٰهِ مِنَ اللهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَيْفَ ثَوَّلَوْا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُخْسِبِينَ قُلْ يَا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَحِلُّ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَيَا كَوَّلُوا فَأَنُشْهَدُ بِأَنَّ مَنَ مُسْلِمٌ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيد وما رجل في السوات والنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها جَدَّ تُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ دَاوُودَ كَانَ مُنْشِئًا لِلْعِبَادِ مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوهُ وَآمِنُوا بِهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ يَقُولُ قَوْلَ الصِّدْقِ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ نُؤْمِنُ بِالنَّصْرِ وَمَا يُبْدُونَ إِلَّا كِذِبًا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَّا عَلَيْهِ ظُلْمًا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا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 قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَبْنَاءِ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هو لله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجعكم عند ربكم قل إن الفضل بيب الله يؤتيه من يشاء والله هو الذي عليم يغفر ذنوب رحمته من يشاء والله الغفور الودود ومن اهل تثاب من سننه بقضاء يؤديه يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَتَمَنَّى حُبَّ دِينِ نَا إِلَّا يُؤْذِيهِ إِلَيْكَ لَا يُؤْذِيكَ إِنَّمَا بُعِثْتَ عَلَيْهِمْ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم الدين سبيل ويقولون على الله السبب وهم يعلمون بلى من أوفى بعزبه واتقى فإن الله يحب المتقين إن اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعِبَادِ اللَّهِ وَإِمَائِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَلَا يَغْنُونَ عِندَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لا خنق لهم في الناس ولا يكلمهم الله ولا ينبروا إليه يوم القيامه ولا يذكيهم ولا يذكيهم لهم عذاب الالمين وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنُونْ عَنْهُنَّ بِالْكِتَابِ يَحْسَبُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا قُرْآنٍ وَلَكِنْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان للبشري ان ان يؤتي يوم ما الكتاب والحكم ومن ضل وتثم يقول لمن لا يكون عبادا الذين يدعون الا الله لكن وَلَكِن قُولُوا رَبَّانَا الَّذِينَ قَطَعْتُمْ عَنِّي لَمْ تُعَلِّمُونِ الْكِتَابَ وبما كنتم وَلَا الْحَقَّ سُمّتَ ذَرَسُولًا وَلَا يَرْقُبُ أَن تَأْتَخِذَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَقَرَّ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تُرْفُضُونَهُ أَوْلَا أَقْرَرُكُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا لَا يَالِكُمْ اصْرِ قَالُوا أَطَعْنَا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 اسْمُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَلَهُ الْغُنُوصُ عَلَى النُّورِ اسْلَمَ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَتَرْكَعُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَمَنَ مَنَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُ جِنَانًا وَمَا, أنزل علينا وما وَيَا حُكْمَ وَالْأَسْلاطِ وَمَا أُنْزِلَ مُوسَى وَعِشَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ أَمَرَ أُسْيَامُوسَى وَعِيسَىٰ وَالَّذِينَ بِالْيَهُودِ مِن رَّبِّهِمْ لَا يَرْفِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ومن يرجل غيرا الاسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كَيْفَ يَنْزِلُ لَهُمْ قَوْمٌ كَثِيرٌ بَعْدَ إِعْمَارِهِمْ وَشَيَّدُوهُ أَمَرَ الشُّورَى حَفُّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالوا لنا فينا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 إن الذين كفروا دعن إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُخْلَدُوا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَرْضِ غُثَاءً وَلَوْ اسْتَطَاعُوا أُولَئِكَ لَوْعَةُ الْمَعَادِ الْحَرِيمِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لا كمال للبرح حتى تقوم مما تحب وما تسقوا من شيئا فإن الله به عليم وعلم كان حلما لذمير السرين ان لا حرام اسرائي على نفسي من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن احترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله أتبعوا مذلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَنقُصُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْذِبُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ حَاجَّكَ فَبِاللَّهِ يَحْكُمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين روتوا الكتاب يرزوكم وبعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هديه إلى خراط مستقيم يا ايها الذين امنوا ما نطقتكم الله حق صفاته ولا تعرفون الا هو انت مسلمون وتصومون لحدل الله دنيا ولا تقرؤون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 أَوْ سَمِعْتَ بِمَنْ ذُكِرَ لَكَ اسْمُهُ وَنُوحٌ كُنْتَ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَغَرَقْتَ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بعدين لكم فدوقوا العذاب لما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله كن في مَا لَنَا نُفَرُّونَ بَوَرِثَ آلِهِمْ ذِلَّةٌ أَيْنَمَا تُصْفَهُ إِلَّا بِعَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا بِغَضَبٍ مِّنْهُ وَأَوَا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَعَذَابٍ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْخَرُونَ بِآيَاتِنَا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ زُورًا بِغَيْرِ حَقٍّ ذلكم ما عفر وكانوا يعتذون ليسوا سواء لِلْأَهْلِ كِتَابٌ أُمَّةٌ قُرَّاءٌ إِنَّمَا يَفْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَلَّا يَعْلَمُوْا وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 وَلَائِكَ أَصْحَابٌ لَّهُمْ فِيهَا قُطُوفُهُمْ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا كَلَيْلٍ سِتَارٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ حُلُمٍ فِيهَا يَخْضَرُ أَصَابَهُ خَرَسٌ قَوْمٌ ظَلَمُوا اصابَت حَرْفَ قَوْمٍ يَبْرَمُونَ اَنْفُسُهُمْ فَأَمْلَكَتْهُمْ وَمَا قَلَمَهُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي نَوْمِ غَابَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْذُونكم خَبَالُ وَذُو مَا عَلِمْتُمْ وَذُو مَا عَلِمْتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَا مِنَ الْأَفْوَاهِ وَمَا تَخْفِي صُدُورُ نُرَأَى أَو لَن يَأْتِيَنَّ رَقْمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰذَا قَوْلُ الْأُلَاءِ يُحِبُّونَهُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُنذِرُونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهُ وتؤمنون بالكتاب كله وإلى لقوكم قروا آمنا وإلى خلوا عبوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِذْ تَرَسَّخَ فِي الْقُلُوبِ حَسَنَةٌ وَذِكْرٌ وَعَمَلٌ تُصِيبُكُمْ فَيُسْرِعُ بِهَا وَإِن تَظْهَرُوا وَتَسْتَخْفُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَمُحِيطٌ وَإِنْ غَازَوْاكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّمَا الْغَزْوُ شَهْرٌ حَرَمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَا اللَّهُ أَنذَرَكُمْ فَاتَّقُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا إذ إِنَّ ظُلُمَاتَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَخْشَى الْمُؤْمِنُ بِظُلُمَاتِ رَبِّهِ كَلاَ تَأْتِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا وَمُزْدَقُمْ رَبُّكُمْ كَلاَ سَتَأْتِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْبَأْسِ رَأَوْا وَيَأْسَوْنَ مِنْ شَوْهِهِمْ هَذَا رِبْدَتُ رَبِّهِمْ لِخَمْسَةِ آلَافٍ قُمْ ذِهِ قُمْ بِخُرْسَةِ أَمَانٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَغْمَ إِنَّ قُلُوبُ كُنْدِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا لِلْعِنْدِ اللَّهِ الْعَذِيبِ الْحَكِيمِ لَا قَافَا فَرَسَنَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَخْبِتَهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يُتُوبَ عَلَى اللَّهِ وَعِذَابُهُ مُنْكَمِشٌ وَهُوَ الْغَفُورُ وَلِلَّهِ الْعَلاَءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْلَمُ مَن يَشَاءُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَحِيهِ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا الا باطفا مضاعفا فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اوقدت للكافرين وعطي الله والرسول لعلكم ترحمون وشارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينقضون العهود من بعد ميثاق الله والكاذبين الغيظ واللافيناء والله يحب المحسنين الذين الى فعلوا فاحشة ثم ظلموا ان فطر منهم ربهم فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كُلَائكَ جَزَاءٌ مُّوفِرَةٌ مِّن رَّبِّكَ مَأْوَانٍ فِيهَا نَزْلِينُ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرْتَقِي إِلَيْهَا أَبَيَّ قَالَتْ مِن قَبْلُ قُمْتُنَا كَسِيُوا فِي الْأَرْضِ فَمَوْتُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُرُّ النَّاسُ عَدَهُ وَمَوْعِدَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وَالَّذِينَ احْتَسَبُوا الْخَيْرَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ وَأَكْبَرُ مَا يَجْزُونَ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ تَخُولَ الْجَنَّةُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ انا قد قومت من لو للموت من قليل ان كان القرن فقد رايتهم وانتم كابرون وما محمد الا رسول فمن يقرئكم فمن يرسل فَإِنَّمَا تَنقُلُنَّ قَلَبَتُهُ عَلَا اعْضَادُكُمْ وَمَنْ قَلَبَ عَلَى عَقِبَيْهِ سَلَيلِي يَرَى اللَّهُ مَا شِئَ وَسَيَجِدُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ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 وكاين من الذين قاتلوا ما همو بالجن كثيرا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله والله وذاهم وهم استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتدبت أقدامنا, أقدامنا وانفرنا للقوم الكافرين اَذْكُرُ مُوافقَ وَابَدِ الدُنيا وَحَسْبُكَ عَادِلَ آخِرًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قافلين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين انْؤْذِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تَفَوَّهُوا عَلَى بِمَا أَشْرَتْ بِهِ اللَّهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا وَعَدُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ فصولنا من رجول حتى اذا فشلت وتمازحتم في الامر وعصيتم من بعدما اراكم ما تحبون مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ فَقِنَّ صَرَفَكُمْ عَنِ الدُّنْيَا يَسْلُكُكُمْ وَلَقَدْ عَصَوْا ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ تصعدون ولا تملون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم إِذَا كُنْتَ تَحْزَنُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا كَانَ مَكْتُوبًا وَلَمَّا سَرَارَ يَقُمْ مِن ذِئبِ الظَّمْيَ أَمَنَةً مُعَاسًا يَغْشَى فَاتِسَمْ مِنْكُمْ وَأُفِتُ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَن صُمٌّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَالْجَاهِلِينَ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 يخون في فسادنا لا يجدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قت الله فلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاياهم فليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد أف الله عنهم إن الله غفور حليم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 اذا ضربوا في الارض او كانوا غن لو كانوا عندها لما ماتوا وما قتلوا ليدعن الله ذلك حسره في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون برصيد وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن نُّصِرْتُم لَّيَنصُرَنَّكُمُ اللَّهُ ۖ وَلَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا وَلَيُسْبَحُنَّ لَهُ حَامِدِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَنِي وَالْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاشْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَذَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان النبي الا ينير ومن يقل يئس بما غن يوم القيامه هم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن التبع لطوان الله كمن باء بشقط من الله ومأواه جهنم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 ويبكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند الله فاصفكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم اليوم فخر الجمع لكم باذن الله ويعلم بالمؤمنين وليعلم الذين نافقوا وَقِيمَ لَهُمْ كَالَوْنَ فِى سَبِيلِ الْمَلَهِ عِذْ قَوْلُ لَوْ نَحْلُمُ قِتَالًا لَّتَبَعْنَاكُمْ قُلْ لِكُفْرِ الْيَوْمَ إِلٍّ أَقَادُ مِنْهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَالُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا فَاضْرِبْ رَأْسًا وَانْفُثْ فِيكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بل أحياء معاب ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا عبر عظيم الذين قالوا اننا من ناس إن من ننسقد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم ايمانا انا غر من لنا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل أَقْرَبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَنْ يَمَسَّهُ مُسْلو وَكَبَّرُوا رِضْوَانَ اللهِ وَمَا لَهُ فَضْلٌ إِلَّا هُوَ إنها ذلك هو الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا من قنة المؤمنين وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَضُرُّوا وَنَحْنُ مُهْلِكُونَ يُرِيدُونَ أَن لَّا يَجْعَلَ لَّهُمُ اللَّهُ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَنَ الْغَيْبِ وَلَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَكَلَّمُ مِنَ النَّبَأِ إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُ فَإِنْ تَدَبَّرُونَ أَجزاءَ مِنَ الْغَيْبِ فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُكُمْ وَكُنْتُمْ قَبْلَهُ مُضِلِّينَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر لهم سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة اللَّهُ الَّذِي رَأَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ نَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَالِدِينَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَائِسُ الظَّالِمِينَ الْعَنِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَحْصُلُهُ النَّاسُ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلن قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد قلب رسل من وَمَن كَجَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُلْ نَفْسُكَ عَائِقَةٌ الْمَوْتُ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ جَزَاؤُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اما ذو حال ما وعدنا الجنه فقط فان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لَا تَبْلُغُنَّ مَسِيرَةَ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ظُلْمًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَقَرَّ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ مَاوَتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَعَلَى فَتْحِهِ فَنَبْلُوهُمْ فنبدون وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا لا تَحْسَبَنَّهُم غَافِلِينَ نَفْسٌ عَادِيَةٌ مِّنَ الْآخِرَةِ وَنُمّنا عبادَ الّين وَلِلّهِ يُلْكُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ رِّزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطئنا وعف عنا مع ربنا وآتنا ما سميئنا وستر ما ما على الابراء ربنا وااتي لما وعدتنا على امرك ولا تظلمنا يوما قياما انك لا تصرف المياه أستجاب لهم ربهم أني لا أضيع ومل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض الذين مغاهموا واخرجوا من ديارهم واولوا في سبيل ربنا قتالوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وكثرا عنهم سيراتهم ولا ادخلنهم جنات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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لَمْ يَبْخَلْ مِنْهَادِ لِاتِّبَاعِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَنُجَمِّلَنَّ لَهُمْ مَا تَجِيلُ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا قال الذين فيها لذل من عند الله وما عند الله خير من الابراء وإن من أجل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَرَادُوا بِالْقَوْلِ وَاسْتَغْفَرُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ